يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترن سكارا وماهم بسكارا ولكن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 لا عذاب السعيد يا ايها الناس كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مطرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إله للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أزلنا عليها الماء أهتزت وربت وأنبتت من كل زوج به. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا غيب فيها وأن الله يبعث من في القبول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 به. فإن صابهم خير نطمأن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا وناخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضر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 في الدنيا ولا اخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فليمدد بسبب الى ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغي Wakalaik anzalna uayyatin binat, wa an Nallah yahdi ma yulid. Innaaladzina aman, waaladzina hadu, waal-tabin, waan وسواء الذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن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 الله يفعل ما يشاء هذان خصمان احتصموا في ربهم فالذين كفروا قُطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهرم به في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من ثعرب من ذهب ونؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهد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 النَّاسِ سَوَاءٌ الَّذِي عَاكِفَ فِيهِ وَالْبَادُ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ لَّمٍّ وَإِذْ بَنَى إِبْرَاهِيمُ الْمَسْجِدَ الْمُحَرَّمَ لِجَاعِلِينَ بُيُوتًا وَمِنْ وطهر بيتي للطائفين والطائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامرياتين منه جن عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة النعم فكلوا منها وأطعم البائس الفقير ثم وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم لنعام إلا ما يتلى عليكم فجتنب الرجس من لوثان وجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بالله فكأنما خر من السماء فتختفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا من Dewa dan kuasa hati, lakukan di sana menafikkan kepada Allah, maha sempurna, lalu menghulurkan ما جعلنا من سكلي ذكرهما الله على ما وزقهم من بهيمة لنعام، فإلهكم إله واحد، فله أسلم وبشّر المخبدين. Al-Ladin, iذا ذكر الله وجل قلوبهم والصابرین على ما أصابهم والمقيم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناه لكم من خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Layana Allah nukumnya, waladma'unya, walakin yana'luh tetuan kum. Kdzalikasahharnya lku untuk kubir Allaha ala ma hadakum, wabshiril muhsinin.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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق لله أي يقول ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إنه اللَّهُ <سؤال> هُوَ الْقَوِيُّ الَّذِينَ إِمَّا فِي لِظَى أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثهود وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية نهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطرة وقصر مشيد افلم يسيروا في النظر فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُنْذِرُوا أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة نوياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يَدْخُلُونَ الْمَوْتَ دَخَلَي يَرْضَوْنَهُ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 ويولج النار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن Nya Allah anzal min al-sama' ima'an, f'tuspah l'adu m'khdarr. Inna Allah la'tif khuib. L'huu ma fil s'mawati wa ma fil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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسفوه فلا ينازعنك في ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلك فقل الله أعلم بما تعملون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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلٍّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ في وجوه الذين كفروا المُكر يكادون يسطون يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلك أن وعدها الله الذين كفروا وبيس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ليس ويققوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره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 واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من Qabul, wfi hāzal yakan al-Rasul shahidan alaykum, watakunushhadah aal al-nas, faaqimu salat wa atu al-zaka, wa Bani Amman maula, dan